والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله متاب رجل الشيخ أحمد شاكر الله في مختصر من كلام الحوض بن الكسير رحمه الله بتفسير هذه الآيات روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنب قال أن تجعل الله نداً وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية يطعم معك قال ثم أي قال أن تثاني حليل تجارك قال عبد الله وأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثن فكأن هذا بيان لأعظم الذنوب، وفبرأهم الله تبارك تعالى من هذه الذنوب العظام يقول وقوله وما يفعل ذلك يلقى أثامة روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال أثامة واد في جهنم وكذا عن عكرمة وقال الصدي يلقى أثام جزاء يقول وهذا أشبه بظاهر الآية ولهذا فصره بما بعده مبدلا منه ووقوله يضاعف له العذاب يوم القيامه إذا الظاهر هنا إن أثام مش علم على شيء معين لا هذه أثام من الإثم ولكن يلقى أثام يلقى جزاء إثمه وهذا يكون بمضاعفة العذاب له يوم القيامة يقول ولذا قال بعده يضاعف, يضاعف له العذاب يوم القيامة أي يكرر عليه ويغلظ ويخلد فيه مهانا أي حقيرا ذليلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أي جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر إلا من تاب في الدنيا إلى الله من جميع ذلك فإن الله يتوب عليه وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل يعني إذا كان الشرك بالله والقتل والزنا كل هذا تقبل منه التوب ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعملا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه عد له عذابا عظيما فإن هذه الآية وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتو ولأن الآية التي معنا مقيده بالتوبة هنا من يعني بلغة القرآن وعظمة القرآن إن تجد آيات ظاهرها التعارض ولكن عند التأمل تخرج بمفهوم لا يتعارض مع أي منه وهذا من شأنه شحذ الذهن وتوفير الهمة على تدارس القرآن البعض أحيانا من الأشياء السهلة جدا ما بتثبتش في الذهن فهنا وجد بعض ايات تحتاج إلى أعمال نظر والبعض لم يفقه الحكمة من ذلك يعني يقول آيات القرآن فيها تناقض وطبعا المغرضين يعني لا يتأمل فيما وفق الله إليه علماء الأمة وكان بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يمكن الجمع بين النصوص لما يعني استشكل عليهم قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فشق عليهم ذلك لان الظلم في كتاب الله يشمل ظلم العبد لنفسه بادنى المعاصي فلما شق عليه عليهم ذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الظلم انما هو الشرك قال الم تروا الى قول لقمان ان الشرك لظلم عظيم فإذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ما ورد مجملا في موط عليهم أن يفتشوا عن بيانه في موط آخر فضل عما بيّنه من سنته صار هذا الباب من أعظم أبواب العلم ومن أكثر الأبواب التي به تبينت أسرار القرآن وبه حفظ العلم وبه أعمل العلماء يعني عقلهم وجهدهم في تدبر هذه الأيام هذا تجد مبثوث في كتب التفسير وجمع في مؤلفات خاصة من أفضلها الكتاب العلامه الشنقيطي رحمه الله دفع من الاضطراب عن اي كتاب ولكن المقصود هنا ان ده في حد ذاته غير نلوء حل وان ما من آيات ظاهرها التعارض إلا وعند التأمل نجد هناك معنى يتفق مع الايتين وكذا ما يكون من آية وحديث أي نص من نصوص الشرع كل نصوص الشرع مختلفة بحمد الله تبارك تعالى ولكن هذا يعني ليس فقط ان احنا بنقول إن هذا الإشكال له حل بل إن هذا ليس إشكالا عند التأمل بل هو من مواطن العظمة وهذا لون ظائف في كلام البلغاء إن يقول كلام يحتاج إلى شحذ الذهن. ولكن يكون محلول ما يبقاش غامض إلى النهاية فطالما أنه يعني يحل بعد شاح في الذهن فيعتبرون هذا نوع من أنواع الرقي في الإسلوب والإثارة والتشويق وتثبيت الكلام في الذهن وإذا تجدوا كتير جدا في آيات الأحكام وأحيانا تجدوا في بعض آيات الأخبار فيما يكون عن الاخبار من الأمور الغيبية ونحو ذلك في الواقع ان الصورة التي معنا كان معظمها في تبكيت المشركين والرد عليهم ونحو ذلك فلم يمر بنا لذلك أمثلة كثيرة لعل هذا من أولها أن يكون فيه هنا آية ظاهرها يعارض آية أخرى وعند التأمل لذا هذه هناك وجه للجمع فيحمل هذه على التائب ويحمل هذه على غير التائب حتى حتى الغير التائب في قتل المؤمن متعمدا يعني آية النساء وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مش مجرد أنها على غير التائب وحتى يعني إذا تاب غفر له وإذا لم يتوب فيحمل الخلود هنا على طول المكف يحمل الخلود هنا على طول المكث لما ثبت من الأدلة الكثيرة أنه من قال لا إله الله يدخل الجنة يوما الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصاب أو يقال هذا جزاؤه إنجوز به أنظر إلى التأمل في النص يعني بمعنى حتى نظائر في القوانين الوضعية ساعات يعملوا حاجة اسمها عقوبة مع ايقاف التنفيذ طبما استفادوا إيه؟ لا مبدأ إن, ان هذا الرجل يقال عنه أنه استحق عقوبة كذا ولكن منع من إيقاعها عليه مانع يبقى إذن ده يثبت عليه التهمة ويثبت عليه الجريمة ويجعل الناس تحتاط في شأنه أو غير ذلك لهم لهم في ذلك اغراض أما الشرع لما جعل عقوبه القاتل الاصليه الخلود. في النار ثم بين أن التوحيد أن الموت على التوحيد مانع من إقاعها فقد بالغ في جرم قتل المؤمن متعمدا وبين خطره وبين أنه متى خفف الخلود في النار فإنه سوف يخفف إلى الإقامة فيها مددا متطاولة فيبقى ما ذال له أثره وما له عمله على النحو الذي بين. فاذا هذا فيما يتعلق بذلك قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم يقول في معنى قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات قولان هذا سر آخر من أسرار عظمة القرآن كما ذكرنا اللفظ ممكن يأتي يدل على أكثر من معنى وإذا احتمله اللظ جميعا بلا خلل حمل عليهم جميعا فهنا التبديل الوارد يكون هذا اخبار على أن من تاب تاب الله عليه فرزقه بدلا من الشرك التوحيد وبدلا من قتل النفس حفظ النفوس وإحيائه وبدلا من الزنا الزوج الحلال الطيب وبدلا من كل محرم حلال الطيب فإذا تاب إلى الله أبعده عن طريق الحرام ويصر له طريق الحلال يبقى يبدل هنا في الدنيا ويكون معناها أنه يرزقهم ويوسر لهم طالما تابوا بقلوب مقبلة على الله تبارك تعالى يهديهم إلى سبل الحلال أبطي المعنى الآخر وذا يعني إما حنحمل الآية على المعنيين أو حنحملها على المعنى الثاني فقط لأن ده اللي بالسنة فيكون أولى من الأول وهو أن هذا التبديل تبديل حقيقي يوم القيامة وأن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات كما في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف لا آخر, آخر أهل النار خروجا من النار واخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة يؤتى براجل فيقال فيقول نح كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها قال فيقال له عملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا فيقول نعم لا يصطيع أن ينكر من ذلك شيئا فيقال فإن لك بكل سيئة حسنة فبعد أن يرى ان السيئات تبدل حسنات يسأل عن الكبائر لكي تبدل بحسنات كبيرة فيقول يا رب عملت أشياء لا أراها ها هنا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجز ثم قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوه إلى الله متاب كان الكلام على إن من تاب يبدل الله سيئاتهم حسنات طب العبارة الثانية بمعنى أن من تاب قبل الله توبة أن من تاب قبل الله توبة هذا ما أوراده الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية كما ذكرنا لبعض اللطائف بالإضافة إلى ذلك أن هذه تعتبر الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الأخيرة التي تتكلم عن صفات عباد الرحمة الفقرة الأولى تكلمت عن بعض خصال الإيمان العظيمة عندهم الفقرة الثانية تتكلم عن تبرؤهم من بعض خصال الكفر وخص منها أو بعض خصال المعصية وخص منها الكفر وأعظم الكبائر بعده قتل النفس والزنا. وقيل لأنها كانت أكثر شيوعا عند العرب يعني إذا لما يحصل نوع من أنواع الانتقاء لابد يكون له عله فلماذا خص هؤلاء بالذكر فإما ان دول أكبر الكبائر بالاتفاق وأعظم الذنوب ثم خص بعده قتل النفس والزنا فقيل أن الشرك اتلاف للدين وقتل النفس اتلاف للنفس والزنا اتلاف للعرض فصار هذا أعظم ما ينهى عنه أيضا تلاحظ هنا انه لما اتكلم على خصال الخير قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هم ثم الايه التي بعدها قال والذين يبيتون لربهم سجدا وخيام والآهل بعدها قال والذين يقولون فتكرر اسم الصلة مع انه كان ممكن يعطف من غيره فتكرار نوع من أنواع إثبات اختصاص هذه الأعمال بهم والتصاقها بهم هنا على العكس لما جاء في أعمال ال ال الكفر والمعاصي جاء كلها بيواو العطف فقط والذين لا يدعون مع الله إله آخر يقتلون النفس والذين لا يقتلون النفس وكأن هنا البراءة لكي تكون تامه ينبغي أن تكون براءة من كل أنواع الانحراف عن شرع الله جملة واحد مش محتاج تكرار وفصل بين هذا وذاك فيتبرأ اولا من الشرك ثم كأن في فاصل كلمة الذين هتعمل فاصل في النطق وكما ذكرنا ان دائما هتلاقي ارتباط كبير قوي بين النطق وبين المعنى وزيادة لفظ لازم يكون زيادة معنى وحذف لفظ يبقى فيه اشاره لشيء ما فهاء هنا كرر الذين هناك كأنهم بيتثباتوا من خصال الخير خصلة خصل ويحرص عليها واحدة واحد بينما اختل الشر كأن البراء مطلوب منها جملة واحدة فنوع هنا في طريقة العطف هناك كرر والذين, والذين هنا قال ولا يفعلون ولا يفعلون فكان في هذا نوع من أنواع الإشارة اللطيفة لهذا المعنى الذي ذكره يتكرر دائما في القرآن ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق لأن في قتل بالحق الآية دي آية مكية لم يكن قد شرع لا القتال ولا لا الجهاد ولا الحدود وهذا من أكبر الأدلة على أن القرآن من عند الله بمعنى هنا الافتناء إلا بالحق ده أمور لم تشرع بعد ولكنها ستأتي فاحتاطت لها الآية وضمنتها في أنه سيكون هناك قتل بالحق وهو الذي يكون في الجهاد والذي يكون في إقامة الحدود التي يستحق فاعلها القتل هنا أيضا يضاعف له العذاب قيل هذا فيها نكتة في المعنى وهو أنه لما ذكر هذه المعاصي فمن الوارد أن يكون العقاب على اجتماعها ومن الوارد أن يكون العقاب على واحدة منها على واحدة واحدة منها فلما قال يضعف ومن المعلوم أن جزاء سيئة سيئة مثلا جزاء سيئة سيئة مثلا فإذن المضعف هنا بمعنى أنه مش مش لو أشرك يعني يأخذ جزاء الشرك وليس بعد الشرك ذنب نعم ليس بعد الشرك ذنب ولكن المشرك الذي لم يقتل النفس يكون اهون عذابا من الذي قتل والمشرك الذي لم يزني يكون اهون عذابا من الذي زنب ولذلك المشرك على عكس ما يفعله المشركون دائما تجد اليهود والنصارى والجامعات التنصير ايه طريقتهم اغراق المسلمين بالشهوات الزنا أيصر وسائلهم في ترويج دينهم يروج الناس لا احنا المسلم بيدعو الكفار إلى الإسلام فإن أبو لا يحب لهم أن يشربوا الخمر ولا يحب لهم أن يزنوا بل إن المسلم مطالب إنه هو يحافظ على أعراض الناس وإن كان هما عاندوا في الإسلام ولكن ينتصح النصح في باب الزنا وباب الخمر يجب نصيحته أقولوا في باب الأمر عن المنكر هل يؤمر الكافر بالمعرفنا عن المنكر؟ نعم لماذا؟ لأن المسلم يحب الخير ويكره المنكر ويحب الخير للناس نعم هو كافر نحن بنكره الكفر ولكن هذا الكره هو ما هو إلا صورة من صور الحب لأن ينجو من العذاب خفف عنه العذاب يبقى إذن رساله المسلمين عبر تاريخهم هي رسالة الفضيلة ورسالة إنقاذ الناس من عذاب الآخرة ولذلك القرآن بيبين للمؤمن أن الكافر الذي كفر ودعى مع الله إلها آخر وقتل وزن يضاعف له العذاب فلكي يتبين انه ان كفر فقط ولم يفعل هذه المبقات لم يضاعف له العذاب نعم اعلى ذنبه هو الكفر لكن يضاف إليه ذنوب أخرى ممكن وبالتالي كان المسلمون على طول تاريخهم يحافظون ليس لمجرد وجود عهد ذمه بينهم وبين اعدائهم حتى المحاربين لم يكونوا يحاربونهم بسلاح كما كان يسمونه في الحروب الصليبية الجنس المقدس وإلى يمن هذا يعني عندهم من هذا الشيء الكثير لكن المسلمين لا يفعلون ذلك بفضل الله تبارك وتعالى كما ذكرنا أشار الحافظ الكسير رحمه الله إلى إن هناك في الآية قال إلا من تاب وأمنا وعمل عملا الصالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنًا وكان الله عفوًا رحمه والأية التي بعدها ومن تاب وعمل الصالح فإن الله يغفر له فقال ان الأولى بتقرر ان التائب يبدل سيئات حسنات والثانية بتبين أن التائب يقبل الله توبته ثمت إشارة أخرى في هذا الباب لسيا ما وإن الآية الثانية في هذا الصياغ جاءت بطريقة ان يكون الجواب الشرط هو فعل الشرط ومن تاب فانه يتوب وهذا مثلا زي ممكن تتكلم على انسان تقول وهو من هو الكلام كده محتاج تقدير وإلا حيبقى مفهوش فائده فالتقدير هنا قد يقال ان التقدير هنا ومن تاب ده بصيغه الماضي فإنه يتوب إلى الله فكأنها تشويق للتائب أن يستمر على التوبة لأنها توبة إلى الله فلا يليق به أن يتراجع عنها وهذا المعنى الطف ومن تاب فإنه يتوب أي الأول تكلمت على إن التائب الآية التي قبلها تكلمت على إن التائب يبدل الله سيأتي حسنات باقي ترغيبه في الثبات على التوبة فقال ومن تاب فإنه يتوب فمن تاب من ذنوب ماضية فعليه أن يجدد التوبة دائما ومما يعينه على تجديد التوبة وتذكرها الدائم أنه يتوب إلى الله فإذا كان علم انه تاب إلى الله فليخجل من ربه انه يعصي ثم ثم يتوب فيخبر الله توبته ثم يعود إلى المعصية وإن كان هذا ليس معنى للإنسان لو استذل الشيطان يعد على نفسه عدد مرات التوبة دائما الشيطان يخلي الإنسان يعكس القضية ده بالعكس كل ما يخطئ يجب يعود إلى التوبة مباشرة لكن قبل أن يخطئ لو انه تعمل هذه ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ما وتأمل أنه تاب إلى ربه فقبله فلعل هذا يمنعه من أن يعود في المعصيه مره ثانيه لكن إن عاد فلا بد وان يتوب وإن عاد فلا بد وان يتوب وهكذا ولكن لعل هذه لو تأملها ومن تاب فإنه يتوب إلى الله فعليه إذا تاب مرة أن يكون دائما توابا إلى الله تبارك وتعالى مستشعرا أنها توبة إلى الله ليست إلى أحد الناس فلا يليق فيها أن يتردد أو أن يتذبذب أو أن يتراجع أو غير ذلك من المعاني نكتفي بهذا القضاء والحمد لله وحمد